يا قد يغنفلا كنفلا ما بيغنفلا سمحت الزول في طول ما بيقع غلاه ما بيرغنا ما بيبقى الصدق والهجر والبيتحس انا بكلا غلا ما دي غلا سماح تزول في الطول والعلا غلا السيد زيد الروبي اللي غلا والخدم ستة ستة ملي غمولة السنون زي دول بلي غمولة والخدم ستة ستة ملي غمولة يا عيوني ما تملي شوف العود والسمولة غمولة ما دي غمولة سمعت صوت والعلا علي دكيل اشكوف مولا والقلامي شهر الشوق مولا علي دكيل اشكوف مولا والقلامي شهر الشوق مولا والحنان المالي الجو مسحل عذاب والبلا غمولا ما تغمولا سمعت زول في الطول والعلا غضلة السن زيد اللي اللي غضلة السن زيد اللي ملي والخمسة والصغولة غنبولة قدي غنبولة سماح الظلطة قول ولولة غنبولة قد دارو احتمال تبجير غنبولة قد ما بجير غنبولة غنبولا ما بكيض الصد والهجر والفتحصل انا بكلا غنبولا غنبولا سماح في الطول والعلا غنبولا